هناك سؤال حول الاجتهاد العشر الاواخر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره يجتهد واذا جاء العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد ويشد المؤزر يجد في الطاعة والعبادة ويجتهد أكثر ويشد المزر كناية عن اعتزال النساء ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر كاملة فمن كان عنده وقت وطاقة وجهد ونية صادقة فليطبق هذه السنة وليعتكف في العشر الاواخر جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يوم الواحد الحادي والعشرين دخل معتكفا. وبعض علماء قال بل من غروب شمس ليلة ال 21 فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذه الليلة لكن الراوي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع ليله ليلة ال 21 يوم ال 21 فجر ال 21 فيدخل ينقطع عن الناس تماما يحبس نفسه للطاعة الصلاة الصيام القيام الذكر قراءة القرآن التسبيح التحميد يحبس نفسه يترك هذه الدنيا كلها وراء ظهره ويقبل بقلبه ووجهه على ربه سبحانه وتعالى راجيا منه المغفرة والعتق من النار متحريا ليلة القدر في هذه الأيام وتقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ماذا أقول لأن أدركت ليلة القدر قال أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني في رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني وهي أيام قليلة عشر ليالي بالسنة خسارة أن الإنسان ينام عن هذه الليالي أو يكثر من مباحات في هذه الليالي والأعظم من ذلك أن يقضيها في رؤية المعاصي, المعاصي وسماع المعاصي فالعاقل المؤمن الذي يريد رضا الله عز وجل يحرص في هذه الأيام وهذه الأيام المباركة على أن يقدم شيئا لله عز وجل يكون له رصيد في حسناته في ذلك اليوم العظيم